يا صاحبي استجمئ أرباب متفرقون خير أل الله الواحد القفار يا صاحبي استجمئ أرباب متفرقون خير أل الله الواحد القفار